بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين هم فكين حتى تائهم ا ل ب ي ن ة رسول من الله يكفر فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا إ ل ا ليعبدوا ولكن ل ج ب ان يكون هناك اشياء اخرى ل ا ة و ي ج د ا ل ز ك ا ة و ذ ل ك د ي ن ا ل ق ي م ة إن ان الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر ا ل ب ر ي ئ آمنوا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها